الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اللهم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ انيتك اذ انيتك بروح القدس تكلم الناس اذ اريتك كيف له علمتك الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل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 سبِّلْ ربك أي ينزل أي علينا ماء من السماء قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مر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 ان يعبد الله ربي وربكم وكنت على العلم شهيدا مما كنتم فيه فلما توفيتني كنت اترقب عليه وانتهى على كل شيء شيء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 الله الله هذا يوم ينفخ الصادق الله الله هذا يوم ينفخ الصادقين صدقهم لهم جن فيها أبدا رضي الله عنهم ورطوعا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم والله على كل شيء قدير السماوات والارض وجعل الفنومات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون هو الذي خلق من طين ثم قدره ثم قضى اجلا ثم قضى أجلا وأجلا مسمى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 مَجَاءُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ نُرِكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ أَوْ مَثَلَ السَّمَاءِ عَلَيْنَا مِدْرارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِنَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأنشأنا, وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فَفَتَحُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِّيَ الْأَمْرُ ثم لا وَلَنَبَسْنَا عليهم, عَلَيْهِمْ ما عَلَى مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ فحاق قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين ان لم تعلن غير المذموم عليه ولم الله السماوات والارض وهو يطوي وهو يقلم ولا يطوى قل انني امتت ان من اسلم ولا تجونا من المشركين قل انني اخاف ان عصى ربي عذاب يوم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 شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنفركم به ومن بنه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إن إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء الذين قسروا أنحسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلب من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرطوا ثم نقول للذين أشرطوا أين شركاءكم الذين كنتون إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يحترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على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 إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ هقفوا على النار فقالوا يا نيتنا نرى فقالوا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا مخفون من قبل ولو ردوا لعاقوا لما نوعا وإنهم لكاثبون ولو ترى إذ نقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وجد وقالوا رسل من قبلك فصنوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كذر عليك إعراط قَالَ أَنْتَ تَرَى نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَمْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ قل إن الله قادر على أن ينسل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من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 أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبساء والضراء فأخذناه بالبساء مَن صَلَقَ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَاهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَوْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يُصْرِفُونَ أَوَأَنْتَ كُنْتَ إِنْ أَتَى عَذَابُ الله بغدة أو جهرة هل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 والأعمى والبصن أفلا تتفكروا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 Fetakun min alzalimien Wakabalik fetan nahi Baxa baxa baxa Baxa liakulun Liakulun Ahauk nalohu Alalim Bainina Elyes Allah Baxa baxa Baxa رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأنه ضفور رحيم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 بيلة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون بني إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون بني لقضي الأمر بيني وبينكم هو اعلم بالضالين الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يغف الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ظلمات الْأَرْضِ ولا رطب ولا يابس إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ويعلم ما جرح سلو عليكم حفظه تدعونهم تضرعا وقفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كربين لِئَكْتِ أَوْ أو أَوْ يَلْبَسْكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبَسْكُمْ شِيَعًا وَيُضِيقُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا بِالْآيَاتِ عَلَيْهِمْ يَخْصَمُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لست علي بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ولوذر الذين اتقروا بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا وأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوف الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم 119. وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي طلق السماوات والأرض في الحق ويرقون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى والذي خلق فسواه والذي قد رفاها والذي أخرج المرعى فجعله مثالا فمن تزكى وتنكى حسن ربه فصلى بل تؤثرون الحياة Aten, oianvidu mis다가